هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويذكيهم هو ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا مِنْ قبل لفي ضلال مبين ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال وآخرين منهم لما يلحق بهم وآخرين منهم لن يلحق بهم وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك والله ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ أَمَّا بُزُرُ قَبْلَ لَهِي مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ بِئْسَمَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ بِئْسَمَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُلْ يَا أيها الذين هادوا إن زعمتم أن أولياء إن أن لَكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ قُلْ هَيَّا أَيُّهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِنْ كُنْتُمْ أَن لَكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ اذا عمدتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنو الموت ان كنتم صادقين اذا إن عمدتم انكم إن كنتم صادقين ولا يتمنونهُ ابدا بما قدمت ايديهم ولا يتمنونهم ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين والله قُ إِ المَووتََّ تَفغُونَ مِنه فَإِنهُ مُولقيِيكُم قُلْإِ المَووتَ َّذ تَ بونَ مِه فَهُ لقيكم قَُّ تُ رَدّونَ إى عاالمِ الغَبِ شهادة فينبئكم بما كنتم تعملون